يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت مِنْ ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وَقاتِلُوا فِي سَبِي اللههَِّينَ يُقاتِلونَكُم وَلَا تَعتَدوا إِ اللهَّهَ لا يُحبُّ المُعتَدين وَقُتُلُهُم حَيثُ تَكِفتُمُهُم وَخْجُهُم مِنْ حَيْثُ أَخَْجُوكُمْ وَْفثْنَةُ أَشَدُّ م مننَ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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 وإن كنتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله